بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول وسلم تسليما كثيرا شهد الدرس المختارات في غزله صحيح <تصفيق> في كتاب سلوك المسافرين وقصرها مع القدر والاعصار كتابي استحباب وتاقي سنة الفجر والحث على اليمه وتخفي فيه ما والمحافظه عليهما وليان ما يستحب أن يقرق فيهما قال هددنا يحيى ابن يحيى ورأب زكريا التميمي الليسى بوري قال على مالك وهو أبو عبد الله إمام دارة جواب قالوا فيه أكبر جواب فلا يراجع فلا يراجع هجبة والسئول النوار في سلطان القاضي هدم عز سلطان القضا وهو المطاح وليس ذا سلطان النافع مولى ابن عمر عن عبد الله هو عبد الرحمن فالصحابي الجليل أن عفصة أهم المؤمنين رضي الله عنه الصوار عنه أخبرته أخبرته أفضلت عبد الله أخبرته أن رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم كان إلى سكة المؤذن والمراد الأبان الثاني الذي يؤذن في الفجر الصابق ليس المغادر الأبان الأول الذي يؤذن قبل الفجر الصابق فإنهما قد بخلف ساعة تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا مؤذن الليل فكل واشروا حتى يؤذن ابن أم المكتون فكان في نبي عليه الصلاة والسلام مؤذنان بلال يؤذن قبل أن يتفجر فجر الصب وابلغنا وقتهم كان رجلا عامرا رضى الله لا يؤذن حتى يقال له اصبحت فيرفع الاذان الثاني وفي مسجد القبا مقدم ثني و القرب وفي مكة مؤذن رابع وهو أبو محضور إذن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أبو محضور اثنان في المسجد النبي وواحد في المسجد قبا والوابع في المسجد المسجد الحرام أبو محضور ولزال في نسل أبو محضور إلى اليوم من يؤذن في المسجد الحرام أشياء يا إخوة أن حفصة كانت طالب صحاب النبي عليه الصلاة والسلام فتخبره تخبر عبد الله المهور بأشياء يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في البيت لم يطلع عليه الصحابة لا يطلعون عليه إلا بإخبار من أمهات المؤلمين كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤلم يعني إذا انتهت المؤذن والمراد قرب الاندهاء لانك اذا سمعت الاذان تجاه الاذان سنة اول شيء تقول مثل ما المؤذن هذا صح في كما يرد إذا قال حي على الثلاث حي على الصلاة حي على الثلاث تقول لها حول الوقت الناس وإذا قال الصلاة خير منهم تقول الصلاة خير منهم تقول مثل ما ينفعش تقول صدقت وبرار لأنه لم عن النبي عليه الصلاة ذكر وليه ثابت فنحن نرسل ولكن غير ثابت طالب بعد ما ذكرنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتقول اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه محمد اللهم بسم الله والصلاه والخاتم وبعد الذي معه هتزوج كن إنك لا تخلط النعاء زيادة من تصحك شاء على طيب أن تقول كلامك الحارب جميل عند ذلك تصني السنة التي هي راتبة الفنسفة السنة المؤكدة المؤكدة ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يحافظ علينا سفرا محابا و النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تدعوا انها لا تدعوا هذين الركعتين ولو فرضتكم خير ولو فرضتكم خير والسنه اذا ضبطت صلاتها في البيت أول شيء استنعى أن تصليها في البيت ألوحك صدق في البيت لا بأس لأن الصلاة من البيت فيها بارة فيها نوع وفيها طرق للشيطان صلاة النفيلة من البيت وفيها إن رتيش هذا البيت بعيدا من عامل القبور والمقابر فإن المقابر لا يصلى فيه مسكن الأموال والمقابر أما البلوك مسكن الأحياء معنا وأبعد عن الرياء وعلى السماء وتصلي في البيت ولدك يا راك يصلي كما تصلي زواجيتك تراك تتذكر الصلاة وصلي كما تصلي وإذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال دعالوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبرة ولا تتخذوها قبرة وهذا الأمر يشمل كل المساجد حتى المسجد الفرق اللي صلاة الضريضة فيه بمئة ألف وحتى المسجد النبي اللي الصلاة فيه فريضة بألف صلاة إن النبي عليه وسلم كان الصبر اللمسكurion في البيت ولا صعبيا في المسجد معينه قال صلاة في مسجد آمن فبل ألف صباء في المسجد الخهار فكان صبر اللمسكرة في البيت ليه أفضل من صباء في أي المسجد اللمسكرة في البيت ولو كان مسجد خهار ولو كان مسجد الترمي معاجد طيب. ايضا المسنون في الصلاه فاتن وركعتين تخفيف لكن ايضا بشرط الا تسقط او كان هذا الصلاه لا تمس في التناول ولا تضع ولا تترك قراءه الفاتحه فكان النبي عليه الصلاه والسلام يخفف الفاتحه وكان يقتجع بعده على شطين أيضا متكها على يد معنى كان صلى الله عليه وسلم إلى سكة المؤذنة يعني التربة السكوث المؤذن من الأبان لصلاة الصبح والمراض الأبان الثاني وبدى الصبح وبدى الصبح ركع ركعتين خفيفة قبل أن تطار الصلاة فرضنا أن رجلاً لم يدعي ركعتين قبل أن تطار الصلاة فله أمر إما أن يقضيهما بعد الصلاة وإما أن يقضيهما فعبد الله السلام سؤال أحسن معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على ربي يصول ركعتين بعد الصلاة القريبة من فاجئ فقال الصبح ركعتين الصبح ركعتين ينبه أن تصول ركعتين بعد ركعتين خريضة يظل الله أنك صحيت خريضة أربعة فلما سلم أظهره قال رسول الله لو أكون ركعتين تجري فسكت النبي عليه الصلاة والسلام معناه؟ طيب هل تفضلنا فيه؟ هل تفضلنا فيه؟ إذا نام الإنسان عنه أو نسيه مطلطاً فالجهوب نام وَلَوْ تَعَنَ بِي وَقْدِ كَرَهَا ولو كانت في وقت الكرار تقضي نافيل لكن النافيل التي تردتها وأنت متعمل لا تقضي من نام عن صلاة أو نسيان فليصدع حين يذكر الشرط النوم أو النسيان انشغال قد يأتي النسيان بسبب انشغال وذلك ما وقع للبي عليه الصلاة والسلام أنه دهب يصلح بين بعض القوم فانجلل عن سنة الظهر البعدي فقضى بعد العصر معنى والإنسان يعود بالسنة يحافظ على السنة الرواني ولذلك بنزيه الله ذكر طارق الرجل الذي يزاول على ترك النوافل لا يتولى حكمه ولا قضى ولا شهد ليه انه يخشي الشو الشو انه على ترك المواقيت والنوافل هذه حكم لأن اللوازم ضحى بذكاء فراط وتدمنها ولذلك اول ما يحاسب العبد على عمل الصالح فاشان الطقس صح صح يقدم غور في تطور في تطور ولذلك ورد هذه ورد النبي صلى الله عليه من الصلاة في اليوم والليلة أربعون ركب أربعون ركب سبعتاشر فريق صار. طيب وثبعتاشر قيام من اليوم صح؟ كم صعب؟ طيب وركعتين قبل الفاسي وركعتين قبل الباب وركعتين بعد الباب قولو جائت بعد ما يقولو قولته بعد ما كم صلوه ورد من الراوي من الصلاه ايوه معنى ده المستحب ده راتب ده معنى المستحب وايه واكثر الاحاديث واغلبها ضج ضربها بحيث الناس كده ضربك هتعمله و, و الله ما انا قلت اهو ودي فركعتين لا يرجع المصلي وضح الله الله الله طيب الله اذا ال 42 مرت ذلك قبل الزياده فما يرجعش ورا ولذلك بلحقين محمد الله قد من حافظ عن بلد هذا لول أبضعون فقد ضمي مجهولا زينه طيب وانتبع الحديث أخر من حافظ على تنتائي عشرة في اليوم والليل ذنب قليلا بلد يلا ونقصوا في الجنب شوف ربك بتشوقه في الانجيارات ازاي الفراغ ليه ده شيء يا سيد لازم لحد طب النوافذ شوفوا مين نوافذ لطاقه من ايه لو بيقصص بقى الانسان لو الفطره كانت حاسس في نقص اللي بيلجئ نقص في القصد وطرق شيء كبير جدا عظيمه في النوافذ انك اذا سجد سفحت الله كم يردع فرمك وانت تسبح لله وتسبح كم ينسف فرمك كم يدعون هرمك وغرمك وغرمك سبحان الله اهو الانسان المؤمن مع الذكر كمثل السمك الى خرج منها يمور يمور انا مع الذكر زي الطائرة في القبص عايزة أخرى شوف الطائرة اللي يقول انت عاب سوى عايزة هيه المنابض مع الدكرة كالطائرة مع القبص أما شوف الموضع مع الدكرة شئتاني لو فرق الدكرة يشعر بموضع القبص لأن الذكر كمخدمي عبد الله صلى الله الذي يذكر رباه والذي لا يذكر رباه كمدر حي والذي فعلمني عبد الله صلى الله علمنا هذا النهج الذي عده العلماء اسم الفريضة واسم الناس سؤال الإبناء محمد عن رجل أطور الويت, الويت. الويت. الويت. مم کچھ مم کلائی مع أين الوتر نافيه؟ الو... الو... الو... راتب؟ سنة مؤكدة صح؟ مصفر. لكن يخشى أن يخضي الأمر من النزاو للشهاد لأن راتب راتب ما عنده اهتمام بأهل السنة المؤكدة التي هي نصيفك من الليل أقل الشيء ولذلك لنبعه يا راتب عنه يوتب راتب يؤدي بها برا نصيف لكن يطيل القرآن يصف زين ما أوتر عثمان رضي عن المكستان الصحيح قرأ القرآن في رتعة في ليلة القرآن وفي رابك سبحانه وتعالى يسايل القرآن على بعض الناس فعلا يقرأ القرآن كله كان وقرأ الفتح بس ساهي يعني بسهوله يحب الاسبوع انا انا اعرف راجل اللي بيغدى صلاه قبل المغرب كان قرى بصح من... بس من صوره ان شاء الله ما فتحش المصحف 10 بتاع وكلما كان يحب بجد قال كلما مر على اللسان ولا تشعر بشيء كلما كان حجم يبقى مع الباركة من الله طب وعثمان هوريا لو في الليلة هنو. طب النبي عليه الصلاة والسلام طب كان بيكر أهل البطرة والعباء والنساء تمام ولسه تركع ما كان بيش ربكس بس قيام, قيام روقع طب ما يصدق بطيطة مكعب السلام و ربعه قريب من خيانه واعتداله قريب من خيانه طيب والسجد على الله وبعدين يترزيح يمر أي ترسل وترتيب وأي رحمه يسأل الله الرحمه أي تعالى يستعيد من الأعيب أي التسميح يسأل الله الرحمه حتى قل عبد الله بن مساعده أو حليفه حتى أهمنته بأمر السؤال أنا أفعد وأدعى تبدأت ركحة مكان طبيب اي وقت كان عندهم ازاي اه في بركه الله لما تكون الطاعه يبارك الله فيك يبارك الله يبارك يبارك الله في, يبارك البلد. يبارك البلد. يبارك في الاموال يبارك, البلد. يبارك, البلد. يبارك, البلد. يبارك الله في الاولاد في الالات والمقاعد في الاشخاص هذا ظاهر في عمل عثمان رضا مأبانة جدا الوقت عنده ده سفيد نعم نحن قلوم أشعر مع الإنسان ولذلك البركة هذه ستعود في أخذ الزمان عندما ينزل عيسى بن مريم حكما علم مقصده فيحكم بالناس فيحكم بالشريعة بالإسلام بالناس. فيبارك الله عز وجل في النقحة من الإبن فتكفي في من الناس طما انت قايلك في القصعه اللي كانت فيها زب ليل ابو الصقر شرب ابو الصقر وشرب من اللي بيعلس الخلاب وشرب منها ابو حتى طلع ما يجد له مسلك فالبركه اللي حلت في شيء لا يشغل باب البركه حلت في بركه لها فلما تكثر معاصي تخطيه للوقت طيب هناك قال ايش وبدى كان اذا سكت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح وبدى الصبح ركع ايه ركعتين خفيفتين قبل قبل صبح قبل ان تقوم بالصلاه قال وايما حدثنا يحيى بن يحيى تميم بن عن الليث بن سعد. سعد قال يحدثني زهير رحمه الله بن سعيد قال حدثنا يحيى الله قال يحدثني زهير بن حرب فحدثنا اسماعيل عن ايوب كلهم عنا بهذا الاسناد كما قال مال قال يحدثني احمد بن عبد الله بن الحكم قال عددنا محمد بن جاعب قال غنظر قال عددنا شعب عن زين بن محمد قال سمعتني أن أتبعني حاجة عبد بن عمر عن حق صار هم مؤمنين رد الله عنه قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طارت فجر لا يصلي إلا ركعة غيري خفيفة غيري إلا نحن معنا لأنزل فجرية ركعتان قبل طبق gibtut اما ركعتان قبله وا اما ركعتان بعده وانما الاربع قبله وا ركعتان بعده وانما الاربع قبله واربعان بعده طب العصر معلان ركعتان قبله طبق طبق او الاربع قبله وليس الت طبق ركعتان بعد المهرب وفي ركعتان قبل المهرب بقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة, الصلاة, الصلاة لمن شاء وكان الصحابة إذا أتنا مهرب يبتدرون السواد يبتدرون إيه السواد يعني يصلي أحدهم إيه إلى سترة إيه سكرة ولذلك كان عمر رضى العالمين وما يشوف همه اللي يصلوا ينهرزوا الله إلى منه للهو يخضوا من كفاكله ويصرع الله ويقربه من العمر ليه؟ شديد في الحق رضى العالمين اهو يجيب له كرسي امان مهو يصرعوا من همه يقيم السنة مهو ماهو عمر رضى العالمين الصحابة بخبارين مين؟ رضى معانا طيب إنت ما تبقى ما ينفعش تعمل كده مع وقت طيب عشبه كبس عشبه تمام المهم بالصدق والصدق والصدق لها فوالك منها انها بترد النظر فيساعد على الفشوع منها انها تمنع مرور الشئ صدق غير ليسا صحيح انها متشك لكن انت وامل بهذا ومصدق معانا ثلاث هوايك وفيها امتثال بعمل جناب عبدالس وصعب وإتساب بفعل صلى الله عليه وسلم فكانوا يبتدلون السوائل يبصلوا ايه أربع ركعات بعد عبدالس وصعب تلاب المساجد الشيء كان يعملون بسطار اقتناء ولا قائلة فلما يجب صلوه ينفضوا لبأس لبأس لبأس قدر المساجد جناب قدر المساجد وان نقصوا فاكيد يعني الذراع كم شيء شبر الذراع شبره يا والله خلينا مع الكتب الفقه الذراع اعمال الصحابه صلى الله عليه وسلم صلى يعني يقول صلى الله عليه الله بارك ده واحد صح كنت سامع بس في احنا ما عندش قاع فشمال النسق معنا شويه الشيخ الجبلي خليك معنا باذن السطره تكون ك الزراعه الزراعه الزراعه بمسافه او ثلثا درا شوفوا المباركله بضراكه الله ها ده في ال في الصندوق على اللهم حاجه كده هن هنعمل, هنعمل ايه لازم نقول باسم مؤسسه هنعمل ايه نكلم النجار يعمل لنا مش صغير ضايع من غيره يا الله وخلاه بالمذ عشان يحط امام وما يكونش بينه وبين ايه الرجيل رعد بينك وبين السترة زي الكرسي ده مثلا سلام الله مترصو من عينك عبي كده من عند ضهرك في الرصو واذا سجد بينك وبين السترة شيء قوم شيء بسم فلو بيعملوا السترة في البيت بيعملوا سطرة. في الصحراء بيعملوا في المسجد اي متاع عمل شيء لا يصلي لنا احدكم الى الى سدره منها ولا تلقى وجهه انا وبعد ما اشتقد نرجع على السنه الايه سنه الفرض اللي هي ان انا اصلي صلاه تمشي بالهات بفرق لهم ولا بترك ولا الصفحة ولا بل كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصديع بإيه على الداب بالصفحة قالوا حدنا ها... هو حضروا الأخضرنا من نظره قالوا حدنا شعور في هذا الاسئة قالوا حدنا محمد بن عبا قالوا سفيان عن عمر سفيان أبا نعينين عن عمر رسولي عن سالم نبيه قرطني بحرصة قالت قرطني حرصة من نبيه عليه الصلاة والسلام كان إذا أضاء الفتو صلى عليه قال حدثنا عمر النار عمر بن محمد النار قال حدثنا عبده قال حدثنا يشام زعوره عن ابي اوراب الزبير انا عايش صه يوم المؤمنين في صدقه في صدق ما شاء الحبيب والفقيره مثل الفقير ما سمعت شيء لا تعرفه الا ساد انه حتى تعرفه فعلم وافقه لشيء العالم اولا يقول انا عايش اسكار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فائمين إذا سمع الأذان ويخففهما ويخفف ايه؟ طال قالوا حددني علي بن حب قال علي يعني بن حسن فقالوا حددنا هو أبو قرأ قال حدثنا أبو أسهل أمد ابن أسهل حقا وحدثنا أبو بخ وأبو كريف وخير نميل الله بن نميل حقا وحدثناه عمر النظر قال حدثنا أبو كلهم عن نسان وهذا الإسلام وفي حديث أبو يسام إذا ضعبت قال وحدثناه محمد بن الغسن قال حدثني ابنان عن نسان عن يحيى, يحيى هذا النادي كثيرا عن أبي سلام عن أعيشة كان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم رفعتين بين النجاء والبطار بين النجاء والبطار من صلاة الصور قال وحدثنا محمد بن المتن أبو موسى العنس الواغ قال حدثنا عبد الوحيد قال سمعك يا ابن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرك تحدث عن عبد أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين البجرة فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن مش معناها أنه وططعاً وحتماً كان يقرأ كان يقرأ القرآة المتحدة لا؟, لا. معناه. لكن معناه يتمانج بالأسفة يتوصف القرآة معناه حتى إني أقول هل قرأ بهما بأم القرآن؟ لا شك أنه قرأ لكن هي توسط لك التخفير اكملت لتخفير قال حددنا عبيب الله بالمعلم قال حددنا أبنى. قال حددنا شعبه محمد بن عبد الرحمن الأنصار أنه سمع عم بنت عبد الرحمن عن عيشة رضي الله قال كان رسول الله وسلم إذا طلعوا تجلوا صلى الله أقول أن يقدر فيه ما بفتحة الكتاب قال وحدثني طبعا حد بينا في الوقت فتنين أنه كان ناترة تقول له الله أحب أقول لي أيام كافرون وعيات بدل أتيني الصورة حدثني قال وحدثني زهير بن حارب قال حدثنا يا حبي سعد عن ابن جريد قال حدد لي عطاء عن عبيد عن طب احنا الاصل احنا كنا صلاه ايه صلاه المغرب الاصل مستحبه ان تكون في البيت صح الا صلوات ده بجد بتكون في المسجد مثل ايه مثل صلاه التراويح فتصليها في المسجد صح وصلاوات تتعلق بالمسجد كتحية المسجد ورق عطي الطوارئ من انت بتطف بتخلق دي تاجي للطوارئ المقام فالاصل ان صلاة دي من الاجبين المستحبة تكون هاي الكسوف الكسوف واخذ من هذا قضي اسقى ها يصليك دائما في المسجد عربنا هذا المقترب فالأصل إلي صلاة النبيلة تكون في, في البيت إلا ما خرج بالدليل أو صلاة تتعلق بالمسجد فميستهيما دائما دائما وهنا نقول لك خلاص أنا أصلي التراح بالمسجد عندنا الصلاة كيف يقول لأ أخطأت تركت السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الناس اللي هي قيمة ليه؟ بالناس جماعة صلى في المسجد كان خرج من الحجرة ويصلى بالناس المسجد ثلاث لياني وبعدين لما جاء عهد عمر رضا الله عنه جمع الناس لصلاة في الوسط ربنا يكون؟ طيب دعالوا بينا ننظر تقول ايش؟ عند النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن طيب ارجع ثاني او نبدا في اللي بعده حدثني زهير بن حرب وهذا و هو قال حدثني يحيى بن سعد من ابن زهير الحمد لله دائما ابن جورج العزيز ابو أحمد وأبو الولي. حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء من جوابه أشد معاهدة منه على ركاعدين قبل الصدر فالأحدث قالوا باكر بن نبي شيء وابن نمير جميع من حصتني غياب قال ابن نمير حددني حصت عن ابن جوايد عن عطاء عن عبيد نمير عن عائشة قالت ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافن أشهر اسرعوا بكم ودور كان في ضوء الليل الخجره عوان عن قتاده عن الزوراء بن اوث عن سام بن زياد عن عائشه عن ابي عبد الله السلام قال بركعتي الفجر خير من الدنيا والله فواحد جمع من كل ثمن لي الدراهم بداخله او في ضربها في كل ما فيه ركعات الفارس احسن من خير من ذلك طبنت رجل فقير لما تصور هذا الشيخ تقول في نفسك يعني فانا الذيض ما فاتك من لا يمكن أن تبحوض على الجهة من الجهة وإذا اختركتهم الخير الخير من الدنيا ليس من الدنيا بس من الدنيا بس. أما واحد أبطالي واحد في الجنة كامل الأولوان من الدنيا مثل الدنيا سبعاشر كامسان يعني لو وحدي دامه يقول له يقول له مما أنه أملك شرع الصعيح في الدين ما يعمل أنه في السنة فبدأ ما يقول له أعطي له شرع الصعيح رخص حي رخص الله انت تيملك في الجنة قد واحد مثل انت الذين في الدرجات الارض مثل الجنة عشر وثير أم سنة ومدا اعظم بالصلاه الصلاه الصلاه عشان داره الدنيا حقيره حقيره متقاطعه قد النبي صلى الله عليه وسلم ركعه الفجر ايه خير من الدنيا ايه توفي سبحان الله ونستحضر هذا المعنى نعمل الله اكبر لقد حزن خير وفاتنا شط الخير الحمد فركات فركات فركات في المجلس <تصلاح> طبعا سيدنا محمد عليه وسلم طيب الكلام ده وبعدين صار بنتفكر عليه لما سيدنا عمر الوظره على جنازه سعد بن ابي وقاص بيقول له منقطع الواحد في زمن النبي رجاء الناس, فضلح. فضلح. الناس ما على المقامه والدعاء يعني يظهر عليه ما فعلاش النبي عليه الصلاه والسلام قال عمره قال ابو بكر مان فشيء لم يفعله بابن الصديق الله صلى الله عليه وسلم صحابه شاء الله ان طيب خليكم معكم يقول وحدثنا ياها ابن حبيب قال قال طال حدثنا معكده. عن الزلاطة عن سعب البيشة عن عائشة عن نبي عليه الصلاة والسلام اللو قال في شأن ركعتين عند ضروع الفجر لهما لهما أحب إليه من الدنيا جميعا قال حدثنا محمد ابن عباد وابل أبي عمد قال لا حدثنا مروان ابن عارض عن يزيد وابل كيسام عن أبي حازم عن أبي أريد وأبو حازم ده إيه الأشجعين سلمان أجعي مولى عزة الذي يروع أبي أريد وأما أبو حازم سلب ابن الدينار هو يروي عن سلب المساعد السابق هذا المعنى أبو حزم في سلم ابن دينار الأعوض يروي عن سهل أما الذي في هذا فهو سلمان مولى الأشجعين معنى سلمان الأشجعين مولى عزمان قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سلمان مولى الأشجعين قل يا أيها الكافروا ما شاء الله استفتح بقى اليوم ضراءة من الشرط والمشركين والإخلاص كله والله واحد إذا النياج مع بالتوحيد ده العملي أه؟ والتوحيد القليل من الخضر من أول النهار إذا يستفتح بقى فلما بيخلط بقى من ويتر بيعني بقى يقولولي فيكرأ مرضه ونفس السؤال إذا مختلف. تفتح اليوم بالتوحيد وختمه من عشان تعرفوا إن الدين ده الدين محقين أين هو أنه؟ هي في عدة مواضع عندك سنة مغن وعندك ركع طيبة عن الطواق في ها؟ التوحيد ما يبذلك الله يبذلك عمده يطلب في التوحيد بكل لحظة وما خرق مجينة والإنساء لن نعم قلت لي امر بعضك يحلك من, من اللي. الرق الذي كل هربوا في عبوديه لله كلما كنت عبدا لغير الله فإذا أتملت العبودية لله كمالتها كنت في الدمام الحليم يقول ابن قيم هاره من الرد الذي خلقوا له فقلوا برد النفس والشيطان ولهم الشيطان فاجعلهم بصار في شباكة وشراكة وكمائن يقول أبو هريرة رضي معنى فرح فيه تعديل فجري كل يا امالكه الفلول ولذلك الصوره في بعض الاحاديث في فضلها تعدل ربع التوراه جبل الله سبحته سبوتا القران قالوا احددنا بوتي كوتساني فحددها البزاريه يعني مروان بن ابن عن عثمان بن حكيم الأنصار قال أخبرني سعيد بن ياسطان إن شاء الله أن ابن عباس أخبره عبد الله بن عباس حبر الأمة حبر الأمة في وفر جرمان القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكره في ركعتين المجر في الأولى منهم قولوا أمنا بالله وما أنزل إليه سورة المقر والآية التي من أخرى من هما وفي الآخرة من هما بالله وأشهد بأننا مسلمين قل يا أهل الكتابي تعالوا إلى تلمدين السوائل بيت توحيني من أي وحدة؟ أو من أي وحدة؟ لا، من أي وحدة؟ في الرجل؟ أي وحدة؟ في سورة البطل أي وحدة؟ من الآية 136 سورة طويلة؟ قول كل انا كتبت عنه ولا كلمه سواها ايضا طويلة. بس كله في التوحيد واقرار بالرساله مفهوم قل قول امننا بالله وما انزل الينا طب انت تؤمن بما انزل على الانبياء جميعا وما انزل الى محمد والنبي طيب عاملين ده بالرسالات الله تعالوا إلى كلمات السوائل بيننا وبيننا ألا نعود إلى القرار المعبود إذا انت بنيش معك بذلك فلا في جدائي اليوم بتذكر نفسك كما بتذكر نفسك كل يوم صباح بشأن الاستثناء اللهم انظرنا لا إله إلا الله الله اتمنى عبد بتجدد العالم وان انت ماشي بالحج تقول لبيك اللهم لبيك بالجد والعقد وذكر نفسك وحيفك وبالقلب ذكر الله ومهمول انت بهذا ثم كلمه المشركون يا عالم خيرها والقول فيها شر خذلنا في كل هذه المسائل والله الحمد قال وحثنا ابو الله النبي سيده. قال ابو خلق. اذن؟ اذن. اذن. اذن. اذن. يقول وحدثنا ابو بكر بن شيخه قال حدثنا الطبري الاعمق عن اعتماد يعني حكيم عن سعيد بن ياسر ابن عباس قال كان رسول الله, رسول الله يقرأ في وتاي الفجر الجديد يقول آمنا وما انزل الي والذين في اذرار آل تعالوا الى كلمه السوائل وبينا او قل او حدد لي عبيده لماذا نقرا في التحديد هذه اما نقرا في دقي الاذين واما نقرا الصلاه الكاذون ولا ننوع مره هذا مع لا نجمع بين الامرين في ركعتين مرتين في ركعتين في صلاه المحله لما ينوع هذا وهذا وهذا وهذا وما لا يستمر على سرعة لا يستمر على هيئة وحكية وشكل واحد ليش عليك التدبر ليش عليك التدبر لكن لما يتنوع تتدبر قال وحددني علي بن خشل أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد مثل حديث مروانا ألف هذا إيه؟ خلاصة إذاني يعني أخذنا في الباب لكن قبل أن نقارب الباب أدوا من قطع بغيرك نرخص مأخذ المساعدة شيء يا أخي أخذنا في هذا المجنة فضيلة المعضبها على السلد والنواف لأن تحفظ لك الفريضة تصور خداد الجماعة تنخذ المثل معك موز جدي انت ايه الشرط الموز ده وسته الشرط وسته الشرط لكينه موز كده هيتحفظ التحفظ النوافل تحفظ الفرق تتمينها تكملها تجبر الله حديل النفس الوسع جل مناسك أحد يسمينه يكون في الصلاة ثم يكون كبيرين ثم يكون كبير وكل إذا كنت سميناسك إن نوافل أرد لك هذا الوقت طيب فضيلاً وسنياً واستحبال ركعتين, ركعتين طيب هذه مسألة ثلاثة المسألة الثالثة أنه ما يُخضى لما بعد صلاة الخليطة وإما بعد خروع الشمس والسفعة وهذا أحسن طيب يفرضوا بقى أنا أصدر الصلاة إلا فريد الفاتر أتنفذ بعد ما, ما أبقين الصلاة أنا شفت المؤذن يبقيني وقمت عايز أصدر كبير لا تقطع اذا اقامت الصلاه ولو صلاه ايه المكتوبه فلا يصح ان تشرع في الصلاه ابتدئ فيها بعد ما بدا راجل في قوله الصلاه لذلك افترضنا لو انت تلبست لي وشرع وهو شرع بالرغم فخفف وسلم يعني بدأ من أن تسبح ثلاث تسلحات واحد عشان تنهى التكبير الإحرام معنا إذا ال... إذا بدأ المؤدن في إطامك فلا تبدأ أنت في الصلاة فدخل معكم في من أجل لا تضيع عن نفسك الصلاة الخريطة طيب كذلك أحدنا لاستحباب التخفيف فيهم كذلك أخذنا استحباب صلاتهما في البين كذلك عرفنا كيف ماذا نقرأ فيهما ماذا ايه نقرأ فيهما نقرأ فيهما مين؟ مين؟ كذلك عرفنا فضلتين وركعتين وأنها من الرواتب وقلنا الرواتب عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المدى وركعتان بعد الشعر الذي كان نبي عليه الصلاة والسلام يحاضط ويواصل <تصفيق> طب يوم الجمعة نعمل هذا نتكلم عنه يوم الجمعة معنى؟ يوم الجمعة المفروض إنك إذا دخلت المسجد صليت ركعتين حيث مسجد وليس الجمعة سنة قبلي ليس الجمعة سنة قبلي لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا دخلت النساء والإمام لم يصعد في المرح ما كتب الله لك ركعتين وركعتين, وركعتين حتى يصعد الخطيب على المرح فاكبع لم تصلي الجمعة النافذة لك أمرا إما أن ركعتين وإما أن تصلي أربعة البركات وإما أن عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ربنا قبل العصر ليس لك أن تصلي صلاة نافذة مطلقة بعد العصر لك تصلي ما بين هذا العصر واللقامة ركعتين أربع ركعة وليس فيه الرتيب و... طب المرة بعد ذا المرة لك أن تصلي ركعتين أربع ركعة وليس فيه الرتيب بين كل أدنين صلاة بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين هادي والمراضي الأذانين الأذان والإقام الأذان والإقام والإقام أيها الأول أيها هل الوتر أفضل أو ركعة الفجر أفضل نزع بين العلماء من هو ما من هو قال لأن الناس تنازعوا في الوجه هل هو واجب أو يستحبه ولو يتنازعوا في ركعتين فاسي فصار الوجه أفضل وأحسن من ركعتين فاسي من باب الناس اختلفت في الوجه واللي اختلفوا ما بين الوجه والاسكحباب يكون أفضل في الأفضلية من هاي إما لكم تلف لي فإنه مستحب ركعة الفرس عراضه أدن ألن ولم يصل الوزن أه الأدن ولم يكن صلى الوزن نسأل لم يصل الوزن تعمداً لا ينفع للطبا لا ينفع للطبا طيب لم يصل الوزن نام عنه او نسيئ نقول افضل شيء تصليه متقضيه ثلاث تسع الوقت قبل صلاة الفريق قبل صلاة ايه الفريق قبل ما صلل تصلي الفريق. هذا احسن وقت لان العلماء مختلفون هالنهائي الوقت هالنهائي الوقت طموع الفاجر ولا اتداء في الفريضة شوفوا كيف العلماء مختلفون في هذا لأن في الحديث إن الله ارزا لكم صلاة تصورناه في بلاي ما بين العشاء إلى صلاة الفاجر في بعض الألفاء الفجر. وفي بعضها إذا طرع الصفر فمرة كدوا مرة فاحسن وقت تقضي الوجب قرب ما خصص هل تصلي شبعا او تصلي متغني الجواب اصلي وذكر كما انت تصلي وذكر انا بقول صلى الله عليه وسلم ان لا صلاتين او زياده فليصلي حين يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصل 12 ركعة بالنهار قضاء لصلاة الليل قضاء لقيامه بالنهار مش للويد لمحمول ان اوتر لكن لم يقوم لقيامه بالنهار فصلهوا بالنهار ايه دين تاي دي عشرة ركعة طيب اذا نصله ايه ويترى من الله وتر يحبه الوتر بعد كده بقى لو ما استطاعش قبل صلاه الطريقه يصلي بعد ما تصلي التقديم على المصلي ولا يصلي بعد صلاه الطريقه بعد طلوع الشمس الى قبيل الظهر اذا فسر الحق الماء والنفس اما ان ترك الوتر فلا وتر سبحان الله وبحمده شكر لله تعالى تسلموا يا السلام عليكم ورحمه الله